منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرأ ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أنجتنا لتخرجنا من رضنا بسحرك يا موسى فلناتي أنك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخرفه نحن ولا أنت مكانا سوى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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثل فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا وقد فلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من القى قال بل ألقوا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 ولا أصليب أنك في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى.